إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم, كأنهم دنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تهذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم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 يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جمات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جمات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحكونها نصر من الله وفتح قئيم وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواليين من أنصاري إلى الله قال الحواليون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة